بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 تسرعون إليه بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُمْ إِنَّمَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذْ ثَقَفُوا كُمْ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ 111. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا, وودوا لو تكفرون 112. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 121. وآتوهم ما أنفقوا 122. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم 123. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ما أنفقوا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 119 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم